بوك تو ث م ا ن ي ة ث م ا ن ي ة 時 ي ك و أ و ق ا ت ا ل س ا ع ة أ و ق ا ت ا ل س ا ع ة سمين إ ذ اذا سمحت إ سمحت 今何時ですか من فضلك كم ا ل س ا ع ة من فضلك كم الساعه, فضلك كم الساعة؟ شكرا, جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا 1時です انها ا ل و ا ح د ة انها الواحده 2時です 何時ですか く時です。 انها التاسعه ل 1>, 1時間は60分です。 أربع وعشرون س اليوم ع ة ا فيه أ ر ب ع وعشرون س ا ع ة